إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين أيدي من التوراة مصدقا لما بين أيدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فَلَمَّا جَاءهُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدَاعِي إلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متن نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن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 فَتُمِّبَنِ إسْرَائِلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ